ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فَلَا بصيرا بِالشَّفَقِ أقسم بالشفق وَسَقَ وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا